حياكم الله أهلاً وسهلاً حياكم الله كيف الأوضاء في اليمن؟ شربي تحسن كثير يعني مثل وضع في عدن لأن الوضع لا نتحسن شيخنا الله يحفظ الدولة لا نتحسن بطريقة الحرب يعني كان أولي عريم كيف حال تعز؟ والله تعز الحمد لله يقولون في تقتل لكننا نحن نعلم في عدن لأننا نحن في عدن نحن في عدن. عدن. إيه؟ عدن تحررت والله الحمد لله نعم والمارد الحمد لله سمعنا هذا كذلك سمعنا هذا تلج على لا يهود ولا نصارى ولا شيعة ولا <تصفيق> الله عليه وعلى والله الله عليه والله انهم من اليهود والنصارى والله اقسم بالله انهم اكثر من اليهود والنصارى واشد عدوا وثند الاسلام والمسلمين وبغضاً للإسلام والمسلمين وزنادقه دينهم قام على الزندقه عليهم راء الله طاب الله كيف ستر اهل البيت كذابين يلهونهم قالوا هكذا يعني يعلمون الغيب ووصلهم في كل ذره در من ذرات الكون والصحابه عندهم كفار والصحابه في النار واهل السنه كفار وثباح دمهم واوالهم كم عندهم مرقوعي؟ زوجات الرسول يطعن فيهم عائشة يقدفونها عندهم مكفرات عندهم مذهب الخوالي ورسل أمر قتال الخوالي وقال الشرق الخليقة أينما وجدتوا فقتلهم بدون ما يعتدوا فقتلهم طارق الله فيهم لولا في صعدة ما وداهم إلى صنعاء ثم إلى سعز ثم إلى لاحي ثم إلى شبوه ثم إلى أب ثم أدوى ما هناك ما أدوى ما أدوى أدوى ما أدوى يعني يسكت ما ينقاتلون والله لو ما اعتدوا إنه يجب أن المسلمين يقاتلون فأقر دارهم الشيخ الإسلام الثيمية حارب وغزر روافض فأقر غزر روافض في قر إدارهم وهم أقل شر من الروافض وهم اليهود والنصارى هكذا كذلك المصلب العبري كان او مصلبيتها والذبح المسيحي طلبوا وايد من ولا قس له واحد والله اكبر كل كلام ضجل عندهم المتعه اللي يتمتع بها وحده بتزيلها اللي تثر وحده هدف وهو في درجة الحسن الصيل واذا تم مرسته فهو في درجه الحسن واذا تمت ثلاثه وفي درجات علي ورابع مثل الرسول بعد ذلك اسمه عشر مرات كم أسر؟ اسر إله الله عليكم <تصفيق> <تصفيق> عليكم لا أعين الله عندهم الثقية يقولون أهل بيث الثقية ديني ودين آبائي دين الدين وإلى كم عندهم الكفر والضلال لا توجد أن يهود هؤلاء لو في قوه في المسلمين ياخذونه في ايران يظلمون كل مكان وفي اليمن وغيرها كيف يعزم بلداننا وكل من قاتلهم ان <تصفيق> كيف كل قوت اخواننا ونقول نحن ديننا دينهم واحد ديننا خدينهم واحد ديننا دين الرهب كثير الصحابه والى غيره عدونا عدوه واحد ومن هو عدو الله عدو عدوهم في الدرجه الاولى والمصريفي في الدرجه الاولى ولا يعذل لا يهود ولا نصارى ولا غيرهم وبارك الله فيكم فما هذا يا اخوان هذا دين الله الله يقول لا تسجدوا كاهم هو بالله شوفوا يقولنا بالله واليوم الاخر هي وقت وادعوا الله ورسوله ولو كان اباءهم او ابناهم او اخوان او صيصتهم ولا يكتب في كتابهم الايمان وايدهم برحمته ولو ترك جنازه تتقبل الله ورضاه هاؤلاء المؤمنون لا تسجدوا كاهم من, من حاد لله ورسول في مثل كل يهود죠 من أحد الخرارية من يفوكم اليهود وخسر الجرس فهنا نحاد عليه الله ورسوله من قرآن لديكم القرآن ن Review كالقرآن كل هذه المحرور وم surroundsها ويقولوا أن قرآن محرف ويقولون أن قرآن يحرفون وهم يعلمون من قرآن وهم يعلمون قرآن ن означ pod وقال أن الله يا قدرة هذه أكيدة يا إخوة الولاء والبراء أصل العظيم من أصول الإسلام فرق الله فيك يا عبيلت إلا تتخذوا اليهود والنصرى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم يتولي الكفار يعني اليهود والنصرى يموشيك الدوكي يستمثله بنص القرآن هذه أمور ما هي سالة يا أخي ما تأخذنا الأواطف درسوا في الجامعة الإسلامية وعرفوا منهج السلف ومنهجا وأخلاقا وجهادا وأمرا بعروفا ونهيا عن منكر بارك الله فيك كيف يزحفون من, من صعدة إلى صنعة بارك الله فيك ويذبحون في تأز وفي عدل وفي شبوة وفي كل إجراء يترددون على الشبوة وإجراء يترددون كل ما ترددهم مكان غير مكان آخر هذا صالح الصالح مثل الرافض كان لا يوجد شلاف بينهم ورافض مثلهم بارك هو عدو للشعب اليهود اليهود والنصار لا يفعلون فعله في شعوبهم يعني ابتز أموالهم خلال ثلاثة عاما بارك الله فيك. ثم الآن يذبحهم بهذه الأموال ذبح الشعب بهذه الأموال بارك الله فيكم السليفين قاهدوا ماشاء الله كانوا. وطهروا عدد في بعض المناطق وفي تأز إخوانهم إخوان رفض هكذا إخوان عندهم خيانات أولاد في تأز وإلا كان طهرهم من زمن. كان طهرت من زمن. لكن رفض إخوانهم مدوا جازر ومدوا جازر تحبون تدفق على اليوم الأول ورقل فيه من الإمارات من الملكة يأكلونها يقدموا بحالية قليلة وبعدين يسحبون وبعدين يدخلوا إخوة المسلمين عندهم واحدة أديان وحذرة أديان أخوة أديان أخوة النصارى أخوة اليهود ليس بينهم بينهم أدواء دينية بارك الله فيكم. هم متأثرين بالرافض ومنذ قامت دعوة الإخوة المسلمين هكذا مع الروافض بارك الله فيكم. فالذي يهول من فتة الروافض ولا يرى قتالهم هذا متأثر منهج الرافض بارك الله فيكم. سنقصر مرحب الإخوة فاستقوا الله يا إخوة وكون على قدر واحد وتآخوا على دين الله لا سياسة ولا غيرها تآخوا على دين الله الآن يتهمون من يفتي بحضر الرافض بأنهم عملاء وأنهم متآمرين بعض الفتاة تصدرها كذا إنهم لا متآمرين نحن والله نرى جهاز الرافض بلدانه فقط إذا اعتدوا على بلاد المسلمين وزحفوا من الشمال اليمن إلى أقصى الجنوب لا يتحركوا لهم أي سادة الرافض دعوا يدخلوا إخواننا دينا دينا بواحد ما أشاء الله هذا المذهب هذا المذهب عجيب والله ما فين هذا المذهب؟ إذا قلت بكتاب الله الرسول الروافض اسمه الخواري أقل من روافض مئات المرات والرسول يأمر بكسرهم يقول الشر الخلق والخليقة وجهته اقتبهم يبرقون يديك من يديكم من القصة من الرؤية الروافذ من هؤلاء مئات المرأة عندهم رفض عندهم خرود عندهم فكر اليهود عندهم فكر النصارى الشيخ الاسلام ذكر يعني مشابهات بينهم باليهود كثيرة قرأوا كثير شيخ من هاج السلام ذكر أصول كثيرة ومقبلاية أخذوها من اليهود أخذونا اليهود من أول أمرهم. وزادوا في أهد الخمينين مئات المرأة كان في عداوه بين الباطنيه وبين الرافضه وكان الرافضه كفر الباطنيه ليه ها بماذا يكفرونهم لانه يقول ان اهل البيت افضل من الأنبياء. الان في مذهب الخميني والخمينيين بارك الله فيك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أهل البيت أفضل من الأنبياء ها؟ وهم نور من نور الله وكانوا يكفروا بطيب هذا الكلام صاروا يقوم بهذا وصاروا يغلون أكثر من الباطنية في أهل البيت وأنهم يتصرهم في كل ذرة من ذرة الكون وأنهم يعلمون الغيوب وأنهم وأنهم وأنا لا يموت الإنسان إلا باختياره ورغبته وهو تردير من الله عز وجل إلى ضلالات لا أولا ولا آخر في كتب لهم لم يطلع عليها شيخ الإسلام ولا غيرهم من السابقين لأنها إذا بردت تفك العهود كانت انتهرر كان فلما ضعف المسلمون ووجد الأخوان المسلمين ووجدوا انبدأوا الضغط بقوة وكذا وكذا أبرزوها عاد منهم قد فيها من الكفر ما لا يوجد عند اليهود ان اللي وصار اهل البيت الها اذا كانوا صرفوا في, كان في كل ذره من ذره ما لا يقال لله في كل ذره من ذرات الكون ما لا يقال لله زوجا انتهى قاتلهم الله اليهود ايوه مت هذا الكلام وش هو ولا ولا ابو ولا امثاله والانصر بما خلص لك والله اما السماء ولا الشمس الله يعتقد ان الله هو الذي يملك الضر والنفع كله الى اخره ما يعبدون هذه المعبودات الا يقربهم الى الله لا تعتقدون الله هو خالق هذا الكون ومنظم وهو مدبره انه يحيي وانه يميت واننا الى اخره ورف الله كفار هذا كفر لكن الله صار الى ما صلى الراهب وهم لو قامت لهم دولة في اليمن لن يبقى يمني على, الـ على, الـ على الإسلام إما رفضوا للموت كما فعلوا في إيران من أيام الصفويين كان بلاد شرق ومشرق كان أكثر أرسنة البخاري ومسلم وأبو داود والثرمذي والنساء كلهم المشرق فارق الله فيهم كموا كموا كمو. فلما السور عليها ما قبلوا منهم إلى الرفض ولا للاك قطتهم بنت خضر. يا والله دخلوا فيهم واللي عاد ذبحوهم حتى المغرب فرضوا قالوا خليك فاطميه نقلو قال يحرم اول ما اذهب الوطني فرضوا لو تشتوا اليمن تركوهم والله ليحولهم الى رافض. والموت والهلاك افضل لهم من من الرضض بارك الله فيكم فهذا الدين نصيح كلكم ستسمعون يا أخوة كلكم ستسمعون الله يبارك فيكم الإيمان يماني والحكمة يمانية لنشاء الضيئة الإيمان هذه والحكمة من أجل الروافض بارك الله فيكم لأن هناك دعوة إلى افتقاق مع الروافض وإن أتركهم يذبحون ويقفتنون ويحتلون خلاص ولا منحرك ساكن ضدهم أي مثل هذا الإسلام فيه هذا المثل فيه هذا هذا ادلك فرد دوله اذا تذلك دفع نفسك لو شخص واحد ادلك دفع نفسه في النار وان قتلته انت المعتدي. المعتدي في النار طارق الله فيك قال قال قاتلين. قال قال قال قال ان قتله انت في الجنه قال انت في النار هذا الاسلام الاسلام فيه ولا وبراء لا يقوم الاسلام الا على هذا الاصل اصل البراء والولاء والبراء عداوه الكفار لا بد بمغضهم وعداوتهم الله اكبر علينا لا بد من وبل يجب الينا يجب علينا أن نغزوهم في اكر دارهم والله لو عندي قوه لابدا بيراقب اليهود والنصارى وبعدين احنا نكمل باليهود والنصارى قاتله الله لأنهم يمسخوا الإسلام والمسلمين اليهود ما يفعلون هذا يمسخوا الإسلام ولا النصارى لكن هؤلاء ممسخوا الإسلام وممسخوا الكثير من الألدان والآن يقولون لهم أهداف في الجزيرة كلها في العرب عندهم تخطيط بارك الله في الاستيلاء على العالم الإسلامي كله هذا صرح بيقبين في كتاباته وهذا من أهداف الحوثيين الاستيلاء اليمن ثم هم من كبر سنه وزع السعوديه من كبر سنه في حوزه هذا ما دين انا يهود دي دينهم انهم يمسحون الاسلام عن وجه الارض باسم الاسلام باسم الاسلام برغم ما فضل الله اخص من دين اليهود والنصارى وبارك الله فيكم الله واخلصوا لنا في طلب العلم وساخر في بينكم وافقدوا العقائد الصحيحه على طريقه السلف الصالح هات إذا عندكم اعتراض على ما أقول فتفضلوا عندكم شيء من القرآن من السنة لخاله ما أقول فتفضلوا عندكم من كلام السلف خاله فتفضلوا وإلا بركة الأبيض لبلغني أن بعض الناس متأثرين بهذا المنهج مآخات الروافض ملقات ما لهم الله أكبر هكذا الإسلام هكذا الإسلام دين الروافض أخبث من دين يهود النصارى ونقول ديننا ودينهم واحد وعدونا وعدوهم واحد من هو عدوه؟ إلا الإسلام والصحابة عدو الروافض فليتب إلى الله قائل هذا الكلام وليدخل في الجهاد وارك الله فيكم يتب لله ثوات وليدخل في الجهاد والله لو كان السلفين أجمع على هذا الكلام لكان انتهت الحب في نا في بعض كثر بعض بوكيها بارك الله فيك كثيره كثيره هذا المنهج عندنا في الجامعه ضيعت استريم هذا المنهج بارك الله فيك ما عندنا تقليد هالاعمال عندنا قال الله, الله قال الصحابه هذا دين الله هنا مرات صحابه صحابه خارق يعني علي لما قاتل معاويه ما ما راح معه. ما راح الا ثلاث ارباع عدد قليل جدا أجمعوا على قتال خارج وهم أقل شرا من الرواهد كما قلت لكم من المرات عندهم اتجاههم عندهم الاتزال عندهم الخروض عندهم الرفض عندهم بلايا لا أولا والآخر كل بلاء فيهم كل الكبريات فيهم حمدين الله عز وجل هو منهج السلف بارك الله فيك به. إذا سطلب جهادا جاهدنا والله لو عندنا امكانيه لجاهد اليهود والنصارى والرافض بارك الله فيك لو عندنا امكانيات لكن ما عندنا المسلمون هذا صوفي وهذا كذا وهذا اخواني وهذا حي... حجاب وهذا علماني وهذا وهذا ويدعون السلام كلهم بارك الله فيك وصول الله لها فيها الله وسدد خطاكم وجمع القلوب على كتاب الله على صنة الأسول الله وعلى من نجي الصالح لا على منهج فلان ولا منهج فلان هذا دين الله وهو دين عواطف عمياء لقوم يعقلون لقوم يتفكرون لقوم يتذكرون الله يقول هذا تفكروا وتدبروا وتعقلوا ظروف هذا الأمر المهم مثل من عنه وركب فيكم وفكر الله وياكم احب الرب والله حكمه جماعه انكم والله طيب لكن في اخوان فيه اخوان مسلمين العبود لا اقول الناس وهم اخوان الرافض والخيانات في تعزم للاخوان في الاف الاخوه الاخوان معك لما دوله وهي هكذا مع الرافض وهكذا مع الصوفيه اهل وحده الوجود وصرح البنا والغزالي وسيد قطب وغيرهم صرحوا بوحده الاديان وزاد عليهم سيد قطب التصريح بوحده الوجود بارك الله في الصحابه و وو... اطلع والله انا عندي كتاب يذكر بالنص ان سيد قطب طاقه حرث من زمان بالليل هذه بارك الله فيك الله اياكم احذر الله صلى الله عليه وسلم هذا دين نصيحه يا من اهل الاسلام لا في مجاملات والله ما تكلمت الا بحق واثق وعيده والله مو من اجل فلان من اجل الله ومن اجل دين الله وحده هذا ولا من اجل ذات انا من اجل دين الله سبحانه وتعالى ما فيه أخطر على الإسلام من الروافة وعلى المسلمين. وفق الله الجميع المحب والله حياكم الله دخلت في هذه المشكلة لأنها قائمة ولا بد من استصريح بمثل هذا الكلام والبيان الواضح والذي يكتم الحق يأثم بارك الله في الأثم الشديد في اعتبر ملكاتمين مثل اليهود والنصارى كتمان الحق يجعلك في صف اليهود والنصارى حياكم الله على وجه يطلب لكم على الحق ووحدوا منهجكم وبواقفكم وولائكم وبراءتكم يا الدكتور تشيشو بسراحه في اليمن الدعوه السلفيه ضروري تكون قائمه ما اسمعك تعال قرب قرب عشان اورفق صوتك صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت. هذه الجهه من هذه الجهه صار هذا المذهب أصحاب هذا المذهب ذكرتهم يقولون الدعوه لا تنتشر في جهاد في اليمن اه يقول يا شيخ أصحاب هذا المذهب يقولون الدعوه لابد بد تنتشر في اليمن بغير جهات وان هذه حرب سياسيه وان, وأن هذا, هذا, سياسية هذا كلام فارغ هذا صدليل وثلاب سمعت النصوص الذي قلتها لك أولاً؟ نعم نعم ما دليله؟ نعم توقفهم نصيحة الشيخ الآن هؤلاء اسمع اليمن يتشمع تفهم في دول بدون... نعبير الحرب يسلمون للغوافق بعد مجال إذا استولى الله فلا يوجد مجال للدول السلفية بل سيؤذون في عقر دارهم و سيفرض عليهم الرفض وهذا كلامي وهذا كلام فارغ هياك والله يقولون المشايخ ما فيها جهاد ما في جهاد الكفر ما في جهاد المعتدين ما في جهاد الخوارج الاسلام فيه هذا يقولون كذلك ما كانوا سلفيين ورفقه الخوارج غلطه ها صح الصحابه قالوا وعليهم بالسيديه وام صالحا أردت في حول التثار والروافر بارك الله بكم يحاربون المجاهدين وينشرون <التس> الشبه حولهم الله الله الذين إلا إلا يقولون في, في النار يقول, يقول هؤلاء الكثة في النار <تصفيق> شوف هذه الشعادات لا تأخلكم في الله إلا أولاهم لا تجدوا قوما يؤمنون بالله ولوم الآخر يهدوا لمن حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم إخوانهم هذا هو عصر البلاء والبراء جدا من تتولى قومه فهو منهم فهو منهم من رص الكتاب الله والسلسة الرسول لا تتخذ اليهود والنصر أولياء ومن يتولى منكم فإنه منهم الذي يتولى أهل هو منهم وليتولى الروافظ منهم طارق الله في قول يقولون من قال بهذا القول هو عالم وله رأيه اكتهد ها العالم في منهج الله إذا خالف الكتاب يقول قول عالم ويتمعونه هذيك اوعدكم الان قال لك هذا مو عالم لو كان عالما لقال بارك ربي ما قال هذا الكلام لا يا انت ما تقبل لا ولا برى ولا افساد الايات او يعرفها لكن دائما بها الله يركى ربي الجمهوري يا شيخ ها الحرص الجمهوري وعلى عبد صالح الاخوه بهم اوكي الذي تولى الرافض منهم <تضمنى> هم من كه همهم ومن يتولهم منكم فانه